المؤلف إبراهيم الله تعالى المؤلف من هو ثم قال عبد المجيد من هو المؤلف محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان تميم النجد من عاصره من العلماء تعرف احد عاصره الامام الشوكاني صنعاني احسنت جزاك الله خير أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخر الدعاء لمن هذا؟ هذا لطالب العلم من الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وهذه عادته في في, رسله في رسائله ومؤلفاته ماذا قال في أول الوصول الثلاث؟ يعلم رحمك الله دعاء بالرحمة وهنا يقول أسأل الله الكريم رب العجر العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخر وإذا تولاك الله هل ستخاف من شيء لا يتخاف من شيء إذا الله عزيزي كان لك وليا ناصرا وكافيا وحافظا فلا تخاف من شيء احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاه والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنتوا توسعتم في الاستدار وبعضه في غير موضعين قالوا ان يجعلك مباركا البركه فصول الخير الالهي في الشيء فالانسان اذا كان فالعبد اذا كان مباركا حصل به نفع وخير تجد الشخص المبارك يحيي الله به القلوب وتانس به الانفس ويتعلم منه المسلمون ويجدون اثارا طيبه في وجوده ولذلك من أعظم الفقد أن يغيب هؤلاء المباركون هؤلاء المباركون والبركة هنا المراد بها البركة الشرعية لتبرك البدعي يتعلقون بثياب بدعوة البركة بأشخاص بدعوة البركة بأحجار بدعوة البركة حتى صارت درويش مباركا صح يا إخوة أولا أقول فلان درويش بركرة فيأتون عند هذا الدرويش وقد شعر هو بحفاوة كبيرة قالوا دعينا دعينا فيدعو لهم ثم بعد ذلك يحاول أن يحصل مالا من وراء هذا الدعاء ويأتون إلى الدرويش أيضا وبعضهم يقول لا نسأ أفعل كذا وكذا إشرايك فصار الدرويش مستشارا المهم سخافات سخف في العقول إلى النهاية ودعوى البركة يجعلونها حتى في بعض المشايد قد رأينا من الجهلة في بلاد الحرمين إذا رأوا شيخا أو عالما صاروا يسرعون وراءه يتمسحون ب... بثيابه قد رأيناه والشرطة وأصحاب الشيخ يدفعون هؤلاء الجهالة وهذا جهل عظيم استبرك لا يجوز بأبي بكر الصديق لا يجوز بعمر بن القطار لا يجوز بعليل أبي طالب لا يجوز تأتي وتتمسح بثوبه هل فعل هذا الصحابة هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إنما كانوا يتبركون بأشياء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعره وعرقه وريقه نعم لكن أن يتبرك بعضهم ببعض فإنهم لم يفعلوا هذا أهم أهذا سبيلا أم نحن أهم أعلم أم نحن أهم أتبع لهذه النبي صلى الله عليه وسلم أم نحن أهم أتقى أم نحن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فلذلك التبرك صار عند كثير من هؤلاء الجهلة أمرا مضحكا وبعض الصور أيضا تكون وزعجة يا إكوة يقول هذا الشيخ بركة ويأتي هذا الشيخ ويبسق في فم هذا الشخص ما أحوجه إلى أن يصفع لو كان الصفع في الوجه جائزا نعم صحيح يا إخوة تجوزا وأن يجعلك مباركا أينما كنت أينما كنت يحصل بك نفع وخير أينما تحل في مسجد في منطقتك في قريتك في بلدتك في السهل في البحر في الجبل في الواد أينما تكون تكون مباركا يحصل بك نفع وخير هذا المراد لا أن تكون مباركا أن يتمسح بك الناس هذا من الضلال وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر هذه نعمة عظيمة أنه إن أعطيت شكرت الله عز وجل الذي أعطاك وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وقليل من عبادي الشكور فشكر الله عز وجل على العطاء والنعم ينبغي أن يستصحب وأن يكون شاكرا لربه بقوله وبفعل وهذا يجلب استمرار النعم وأن يرعى هذه النعم من الزوال فما الذي يزيلها؟ قم أنت, أنت قم ما الذي يزيل النعم؟ تكلم يا أبني لا أسمع ما الذي يزيل النعم؟ ما قال؟ الكلام ما اراد يخرج ها طب اعطي فضائل الكلمات الاربع نعم يا صاحب النظاره كون الشرك يزيل نعمه الت ها ط احسن إذن المعاصي كلها وعلى رأسها الشرك يزيل النعم نعمة طلب العلم ما الذي يزيلها عدم الإخلاص صح وعدم شكر الله عز وجل على هذه النعمة والمعاصي أيضا تزيلها نسأل الله العافية والتطاول على أهل العلم مما يزيل بركة طالب العلم فلا يحصل به نفع الذي يطيل أو يطال أعراض العلماء ما تجد مآله سيئا تجد منبوذا كالإبن الأجرب ولو كان ذا علم تجده منبوذا لا يقبل عليه أحد ولا تتلقاه الأنفس بالقبول لأن لسانه طال أعراض العلماء لحوم العلماء مسمومة وعادت الله في هتك أستار منتقصهم معلومة من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب ولقد رأيناهم طلبة علم صاروا منبوذين نعم مما يذهب بركة العلم طلبه وأخذه عند أهل البدع صح أحسن وأن يجعلك نعم من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب فاحذر يا عبد الله أن يصل لسانك إلى العلماء إياك بل ينبغي أن تقيل عتراتهم وأن تستر عوراتهم وأن تحسن الظن بهم وأن تدعو لهم وأن تعترف لهم بالفضل والعلم وأن تتأذب بين أيديهم وأن تترك مماراتهم وجدالهم نعم اشتقول يا حسين وأعني بهذا تنبيه طيب من أخيكم حسين وأعني بهذا العلماء الربانيين أهل السنة لست أعني أهل الأهواء والبدع فهؤلاء ليسوا من أهل العلم ما كانوا يلقبون إلا بالأصاغر وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتني صبر وهل بد من الإبتلاء الجواب فيكم أحد يحفظ دليلا على الإبتلاء وأظن أن هذا له أدلة متكافرة قم يا أخانا محمد جمهور قل الله عز وجل ا لف لام الناس ان يتركوا ايقولون امننا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين قال اجلس الان انت قم قلنا بعده ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمارات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربي مرحمة وأولئك هم المهتدون فضلت قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلواكم أيكم أحسن عمل استريح شزاك الله خير نعم خضل ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم أحسنت شزاك الله خير نعم قل أنت أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن الله إذا حب عبدا بتلاه أحسنت نزاك الله خير نعم قل فأتمهن هكذا أن تراجع الثمن يجلس عندك يا أخانا مراد ما عندك شيء السؤال أخوكم مراد العابد يقول ما هو السؤال كان مسافرا استودع الله دينك وأمانتك وخوتيم أعمالك طيب أذلة الإبتلاء والاختبار والتمعيص أذلة كثيرة إذا ابتلي صبر عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتصبر يصبره الله وما أوطي أحد عطاء خير وأوسع له من الصبر كذلك يقول الله عز وجل وما صبرك إلا بالله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ذكرنا هذا طيب وإذا صبر وإذا أذنب استغفر هذه من عنوان الش هل بد أن يذنب ليس بمعصوم إن الله عز وجل لم يريد من عباده أن يكونوا معصومين لكنه أراد عز وجل أنهم إذا أذنبوا استغفروا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوبة إلا الله انتبه الآن ثم ولم, ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إذن الإصرار على الذنب ليس عنوانا للسعادة إنما هو عنوان للشقاء والتعاسى والشؤم عياذا بالله أن يصر المرء على الذنب ثم لا يتوب من قريب ثم لا يتوب من قريب هذا عنوان الشقاء لكنك إذا أذنبت استغفرت عنوانه خير حتى يكون الشيطان هو المقهور حتى يكون الشيطان هو المقهور ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وكان وكان يستغفر ربه في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة وفي رواية مئة مرة هذا أتقى الناس وهو يستغفر ربه بمثل هذا الاستغفار العظيم في المجلس الواحد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا فأكثروا من الاستغفار فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة هل هي السعادة الدنيوية فقط أم الأخروية أم الدنيوية والأخروية الدنيوية والأخروية اعلم وارشبك الله لطاعته انظر مزيد من الدعاء من المؤلف لطلبة العلم لطاعة أن الحنيفية ملة إبراهيم تقدم معنا تعريف الحنيفية قم أنت الأخير قم صاحب النظارة أيها الملة المائلة عن الشرك نعم المبنية على الإخلاص والتوحيد أحسن ملة إبراهيم إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء والأنبياء كلهم من, من ذريته اللهم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم هو من ذريته إسماعيل الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين تعبد الله تقدم معنا العبادة تعريفها قل أنت يا أخانا من سبها أنت قليلا للقيامة هم اظنك مكتبي انت مكتبي انت مكتبي اي واضح ما يحصلكم صلاه اسم من جاء ما يحبه الله ويرضاه من الاقوان والاعمال الظاهرة والباطنة ما مثلك يختبي جزاك الله خير اجلس خذ كتاب الغلوم عندك تحفة الأخيار عندك أعطي الإخوة الذين أجابوا ننسى بعضهم, بعضهم. فمن قد أجاب يأتي فيما بعض يأخذ من الإخوة كتاب إن شاء الله الذي أجاب على سؤال أو أفاد بفائدة ملة إبراهيم أن تعبد الله وحدا التوحيد له أدلته من الكتاب له هكذا مثل قول الله عز وجل لا لا نريد وحده قم وإذا ذكر الله وحده إذا ما أزدت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون نعم وإلهكم إله واحد صح عندك جهاد قال قل هو الله أحد حسن قال نعم عندك يا محمد الراعي ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرته إذا ذكرت ربك ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله علي الكبير أحسن وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أذبارهم نفورا وَبَذَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ أحسنت يا أخي محمد أعطوا محمد كتاباً ماذا؟ عفيتها؟ قبل أنتهي؟ أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين تقدم معنا الإخلاص ما هو قم يا أخان أنت الأخ هذا صاحب النظارة منها صاحب النظارة اسمه صاحبكم هو زهيئ زهيئ بن إبراهيم الإخلاص ما تعريفه الإخلاص ما تعريفه انظر إلى إخوانك يمون دون أيديهم لم يظهر أمامك شيء ها؟ لا بأس استريح إن شاء الله أطعط فيما بعد كتابا الاخلاص ما هو عند أقين الأخير صاحب نظارة قم اليوم يوم النظارات لغه التنقيه تنقيه الاعمال من الشرك و والمعاصية والمعاصي طيب رزاك الله خيرا أحسن طيب قال إيه لم الله لطاعة أنا الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين والإخلاص أحد شروط أو أحد الشرطي قبول الأعمال قم عندي. ما هما شرطاء قبول الأعمال كيف ما تعرف هذا سؤال مهم اختر واحدا يجيب من اصحابك اختر واحدا من اصحابك قم يلو يميل يقولوا حسنا قال, قال ما قال بيقولوا يخلفه قال ما عليه نعم الأخ الذي في الباب هناك لا ما هما شرطا قبول العمل قم الذي في الباب قم ومستعام المربوطي في بعضه التي ولا قوة إلا بالله <تسجرج> نعم الأخلاص المتابع صح دليل الاخلاص وما أمره إلا ليعبر الله مخلصين على الدين دليل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم طيب ومن السنة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أحسن جزاك الله خيرا خذ فيما بعد كتابا ولا هوجاك قرص كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدون ما معناها يوحدون فإذا عرفت أن الله خالقك لعبادتي فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد يعني لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أمر ولا جهاد بدون توحيد يذهب سداء الجوام يذهب سداء ولو مئة عام ولو مئة عام إلا مع التوحيد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره تصح الصلاه بلا طهاره لا او لا تصح لا تصح لا في احد معودنين نعم ما هي آداب طالب العلم اذكر لي طيب اجب على السؤال الله صل الله الله عليه على حبيبنا يا احمد احسن لا يقضى الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع. ولا صلاه بغيره طهوا صح احسن لكن لا تصيح مره تفضل اريد ان تجيب اريد تجيب طيب اجب بلا صياح كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت إذن الصلاة بلا طهارة تصح العبادة بلا توحيد تصح لا تصح وما أكثر الذين يجلسوا في المساجد ويدندنون حول نواقض الصلاة موجودين ونواقض الوضوء موجودين فكم عدد الذين يتكلمون على نواقض الإسلام ها؟ قالوا إذا فتحوا درسا سيلقيه الشيخ من الأوقات عنوانه نواقض الوضوء والعام القادم نواقض الوضوء والعام الذي بعده نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين يا جماعة فهمنا خلاص وهكذا ترك الناس دون أن يعرفوا نواقب الإسلام طيب تفضلوا الذي يريد أن